وَوحِلَّ لكُم لَلى تَ الصِّيامِ الرَّطَتهُ إِلَ لِسَاءِكُمْهُ لِباسُ َّكُمْ وَآُمْ لِباسُ لَهُ عَلمَ اللهَّهُ أَنَّكُم كُ تُم تَخْتَالُوا نَآ حُسَكُم فَتَابَ عَلَيكُمْ وعفى عنكم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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاتم وانتم تعلمون